ع شركه ا ا ل ه د ا للخدمات التقنيه こう。 どう ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشل ل ذيلا وفي ا ل أ ر ض قطع م ت ج ا ر ا ت وجنات من اعمال وجرار و ونخيل, ونخيل صنع Thank o ومن يعقدون وان تعجب فعجبوا قوله اذا كنتم تعجبون ماتوابا <تصفيق> انا لفي خلق جديد انا 「なんでこんなこと言うの ويستعجلونك بالسيئه قرن الحسنة قبل الحسنه وبلل الحسنه وقد خلت من قبله ملمه لا توان ويقول الذين كفروا دعاء عزل علي ه ايه من رب إنما الله يعلم ما تحمد كل عمره وكل ع شيء عنده وكل شيء عنده بمقدير عالم الغيب عشابه وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب عالشهاده ش 「今日も一緒に暮いいいます」<音楽> In the world, What is that? وينشئ السحاب ف ي ق ا د ة ويسبح الرعب س ب ح ن لي و ا ل م ل ا ئ ك ة من خيفتي و ي غ س ل الصواعق فيصير بها من يشاء له دعوه الحق والذين يدعون ن م 「今日た وجيء إ ل ى الوزنان ب س الله الرحمن الرحيم <S commencer> <ماشاء> قد قد اله قد فتخش من دونه قل ن هل يستوي ل ع م ا والبصير و ام هل ت س ت و ي و د ن ا ふだんうありがとう。<音楽> How you